بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قالوا قلوبنا في أكمة مما تدعون إليه وفي وفي أعيننا وقرن من بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي علما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل آه إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتشعلون وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسع منه فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقامتها وقدر فيها أقامتها في أربعة أيام سأل السائلين ثم استعى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيها طرعا أو كرها قالت يا أتينا طائعين رَقَبُهُ إِن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى وَأَنْ فِي كُلِّ سَنَاءٍ آيَةٌ وَزَجًا نزل السماء الدنيا بمصاري وزيج السماء الدنيا بمصاري حوا حفظ ذلك تقدير العزيز علي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا وَإِنَّ بِمَا أُمْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَإِنَّ عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأن تموت فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدا فأخذتهم. فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَيَعْرِفُهُمُ النَّاسُ جُثُثًا حَتَّى إِذَا مَجَأُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا Allahu antqan Allahu الذي انتق كل وما كونتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم أيشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ بَنُّكُمُ الَّذِي بَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَيَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَوْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول فيه أمة من قد خالت من قبلهن من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا أن تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعدين إِلَٰهِ إِنَّهُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أظلمنا من الجن والإنس نجعلهم نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفل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 ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا و فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا, نزلا مِنَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم وإنا ينزغن من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السبيع العليم ومن آياته الليل والماء هذا هو الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن نا كثر الأضحايا فَإِذَا فَإِذَا أنزلنا عليك الماء أهتزت وربت إن الذي أحيى لمحي الموتى إنه على كل شيء قليل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فَمَن يُلْقَىٰ فِيهَا خَيْرٌ يأتي أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنه بما تعملون بصير إن الذين كفوا بالذكر لم أجز أهو إنه كتاب عزيز وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدِيهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ مِن حَمِيدٍ ما يقال لك إلا ما قد قيل لو من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميا وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عماء أولا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 ومن أساءت عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم وما تخرج من ثمرات من أكنامها وما تحمل من أنتها ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا أَذَمَّنَا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ إِلَّا قبلوا وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسته الشر فيأوس قنوط ولئن عذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته مسته ليقولن هذا لي وما وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابٍ وَلِي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْنَيْنَاهُ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو فيه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 فَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ